مرت سنة شفنا فيها قصص وخبايا رسمنا فيها أحلامنا بلوان تهون علينا مرارة السواد في حياتنا ابتسمنا كثير وضحكنا أكثر بنفس الوقت بكينا ونقهرنا كثير مرت سنة أرف فيها من صاحبي ومن عدوي أرف فيها من يخليك الأدفه الأسباب ومن ينتشلك في أصعب الظروف عشان يصونك ويحميك مرت سنة أرفت فيها الكذاب اللي يراوغ عشان لا يحسسني بكذبة أرفت فيها المخادع اللي استغل طيبتي وصفها قلبي عشان يوصل للي يبغاه مرت سنة وأنا أجمع فيها الأمل عشان أرسم بسمتي إيه وبسمتي اللي فقدت صدقها كثير بسمتي اللي نسيت لذتها وجمالها مرت سنة وانا اتمنى فيها الفرح اللي يغير حالي مئة وثمانين درجة مرت سنة وتركني فيها الكل ابتعد عني صحيح احيان افكر فيها و لا ما كان وجودهم مؤثر فيني فعادي لكن فجأة يصرخ صوت بداخلي صوتي يقول لي وين وين ترى مو لازم يأثروا فيك اهم شيء ما تصير نفسك وحيدة تشتهي تسمع صوت ولا نفس صراخ فجيج همس نداء اي شيء لان الوحدة يا جماعة تذبح وانت كنت وحتى يعني لو كنت تملك فلوس العالم مرة سنة انصدمنا فيها كثير انكشفت اوراق الكثير مرة سنة اقتنعنا انه اعز الناس ممكن يخونك ممكن يطعنك ولا يعتذر مرة سنة علمتني أن الحياة صعبة مهما كانت ميسرة مرت سنة علمتني أن الجدال مع إنسان ما عنده إحساس ما يفيد مرت سنة وكأنها ميت سنة بأحداثها الضخمة وقصصها الكثيرة وتغيراتها المعتادة مرت سنة رسخت داخلي أنه ما في أحن علينا من الله وما في أجمل من الشكواله مرت سنة والله أدبتني مع الله قربتني منه وإن كانت ليها فوات فأنا الحمد لله الحين أفضل مرت سنة عرف فيها ناس تمنيت أني عرفتهم من زمان أو أنهم جزء من عائلتي عشان قلوبهم طيبة عشانهم حنونين مرت سنة أخذت مني عمر لكن علمتني وعتني وخلتني أفوق عن أمور تغافلتها مرت سنة قالت لي أن الناس كلها لو اجتمعت كل الناس عشان يذوني أو يسعدوني والله ما يقدروا لي شيء لأنه كله بيد الله وحده مرت سنة قربت مني ناس وبعدت عني ناس مرت سنة غابت فيها وجوه للأبد وجوه ما راح نشوفها مرة ثانية وجوه ودعتنا وغاب همسها وجوه تحت التراب مرت سنة خدعنا فيها وتلدعنا فيها ابتسمنا وضحكنا وبكينا ونزلت دمعتنا انطعننا من اعز البشر بخيانه اتغافلنا ثم اتجهلنا اتدبحنا من مواقف لكن صحيح تحملنا نفس الوقت تمنينا انه يصير اللي تمنيناه لكن للأسف ما صار حلمنا وما تحقق الحلم تأملنا بأمل وضاع الأمل توعدنا وضاع العهد اتهلنا وضاعت كرامتنا صحيح ممكن تكون أمور تسعد وأمور تحزن وممكن نكون من الضحك عيوننا دمعت بس تذكروا تذكروا يا جماعة تراها سنة ومرت يعني ما في رجوع يعني انتهت يعني ابدأ من جديد ابني الامل وحاول تكون احسن غامر عشان تسعد احد اعتذر لو جرحت انسان سامح لو اخطا عليك احد اضحك ولو عشت عمرك بين الكدر ابتسم ولو كنت في عز ضيقتك لأن هذا هو التحدي انك تواجه كل سنواتك القادمة بالابتسامة ولو كانت دمعتك طار في عينك ليش العمر اللي بقى لكن لا تجرح ولا تخون ولا تخدع لأنها كلها لو مرت كل السنين مو بس سنة تعتبر طعنة ما تنسي ابتسامه لبتسامه يا غلانت خذ زهورك من ثغور الباسمين كل واجب للا من و والغريب احنا هلا متوجدين